بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لكم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 117. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 118. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين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 جاء على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده واتاني رحمه من عنده فعم يت عليكم ان انزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري إلا على الله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 122. زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه وما آمن معه إلا قليل 123. وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 111. مشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 112. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 113. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من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 أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 119. ومنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم قَوْمَ أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد 110. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 118. وإنا لنراك فينا ضعيفا 119. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 وَجَ أَنْكَ فيِي هذ الحَقُّ وَمَوْعضَنتُ وَذِكْرَالِمُؤمِنين وَقُلَِّذينَ لاَا يُؤمِنُونَ عَملُوا عَى مَكَانَةِكُم إِا عَامِلُون وَال تَظِرُون إِ مُ تَظِرُون وَلِلهِ غَيبُ السَّمونتِ